الجواب المشتهدون يستهدفون المرتقون الا بالتجاه جهل وعلا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا وقال عمر الخطاب كتاب الله بيننا ونزلنا مع سورة لقمان وبلغنا إلى قوله جل في علاه وإذا عليه آياتنا ولا مستثيرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقراء فبشره بعذاب أليم قلنا هنا قال فبشره بعذاب أليم فكانت البشارة على النكاي، ويتأتي الخير والشر، لكن أكثر استعمالاتها في الخير هنا جاءت تقريراً وتبيخاً وإزلاً وتحقيقاً. إن الذين آمنوا وعملوا هون التأكيد في هذا البدء. إن الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم جنات نعيم. إن الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم جنات نعيم. إن الذين آمنوا وعملوا صالحات. جعل الأمر في إيمان والعمل الصالح إن الذين أماء وترى في الكتاب لا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي الإيمان خاليا عن العمل الصالح ولا بد من الوفاق والاقترام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم السلام الله <تصفيق> يمكن أن تجد صالحا. الايمان وأساسه الإيمان وأنتجد وأخصد بالعمل الصالح الذي توفرت فيه الشروط والأركان أساس بإخلاص ومتابعة ولا يمكن أن تجد ايمانا ليس له أثر قال النبي صلى الله عليه وسلم أتقواها هنا، أتقواها هنا، أتقواها هنا. فكان الإمام حله القلب، ولا بد أن ينضح على الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب ألا وإن في في في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب لذلك قال إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم لسي جنة واحدة بل هي كما قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنة وصحى نبينا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في الجنة يرث الكافر فإن, فان الله أعد, اعد لكل عبد مكلف مقاما في الجنة ومقاما في النار اهل النار الذين هم اهل النار يرثون مقامات ومقاعد اهل الجنان في النيران لأن الله انقذهم منها واهل الجنان يرثون اهل النيران في مقاعدهم ومقاماتهم في الجنان ولمن خاف مقام ربه جنتان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ووصف الجنات بالنعيم وجعلها على التعميم نعيم ولذة نعيم سرمدي امدي نعيم على الروح ونعيم على البدن فهم يلهمون التسبيح والتحميد واعظم ما ينعمون به في الجنان زيارة ربنا الرحمن اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين والناس على ذلك أصناف منهم من يزور ربه جل فعلا وضوا وعشيا يلقى ربه ويراه الله اللهم اجعلنا منهم يا رب العظيم النعيم على الإطلاق هو النظر إلى وجه الله الكريم فتكون اللذة هنا والنعيم نعيم روحي ونعيم بدني ربدا على المعتزلة وغيرهم قال الله تعالى في علاه فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذات للشاربين وأنهار من عسل مصفا وقال الله تعالى لهم فيها ما يشتهون السلام قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها خالدين فيها الخلود في الشيء فيه تكرار النعيم والإنسان يمل حتى ولو كان الأمر على النعيم قد يمل الإنسان من النعيم ومن ديمومة النعيم كما قال بينا كما هذا هو شأن كل إنسان رب يحفظكم جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل النعيم الذي يكون في هذه الجنات بأن بأنهم وكلما اشتهى المرء شيئا رزقه الله إياه قال لهم فيها ما يشتهون وايضا قال الله تعالى عنهم جميعا لا يبغون عنها لا يبغون عنها حولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وشبع الخلود لا يبغون عنها حولا فهم في نعيم متقلب مستديم صرمدي أبدي خالدين فيها أبدا قال خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خالدين فيها وعد الله حقا شوف قال إيش قال فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم والعجيب أنه مع الجنات ومع النعيم ختم الآيات باسمين عظيمين جليلين قال خالدين فيها وعد الله حقا ومن أوفى بعهدي من الله إن الله إذا وعد وفى وأوفى خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم هنا العزة مع الغلبة والنصر والقوة والقهر. قال وهو العزيز لأنه بجبروته أنجل المؤمنين من النيراء وأدخلهم الجنان وبحكمته وضع الشيء في موضعه فلم يجعل السواب مقام العقاب ولا العقاب مقام السواب سبحانه جل في علاه مع أنه على كل شيء قديس وصف نفسه وصفا دقيقا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ومع ذلك الحكمة تأبى إلا أن يكون الأمر الشيء في مكانهم في مقامهم في موضعه وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبر كأن لم يسمع فكأن في أذنه وقرة تبشره بعداب أليم إن الذين آمنوا عمل الصالحات لهم جنات النعيم قالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا أن تميد بكم خلق السماوات بغير عمد ترونها بعض العلماء يرى لأن هذه الآية تثبت الأعمدة للسماوات لأن المنفي, المنفي هو الرؤية لا الأعمدة يرون أن النفي يرجع إلى الرؤية لا الأعمدة والمعنى انه خلق السماوات على الاعمده لانه ان رايت في الكون بياسره ما يستقر سقف الا الا باعمده لا يستقر سقف الا باعمده فاذا لك قالوا الاعمده موجودة لكن من عظيم ربوبيه الله دل في علاه هو أن لا, يراها لا, لا, لا, لا ترونها هذا بعيد وليس بسديد والصحيح أن عظيم الروبية الله جل في علاه تجلى بأن هذا صقف سقفا قائما حافظا محفوظا كما بينه الله لنا وجعله سقفا محفوظا هذه هذه ها السماء في بديع خلق الله جل في علاه في منظومة الكون بياسريها على هذا النسق العظيم دال على عظيم الروبية الله جل في السماء جعلها سقفا محفوظا وهم عن آياتها غافلون، فإذا في قوله دل في بغير عمد أنها بغير عمد، والأيات على ظاهرها ولا داعي النظر في التأويله، فإنهم خلق السماء سقفا محفوظا بلا عمد، ووووقوله ترونها الضمير عائد على السماء، تراها سقفا ولا ترى لها عمده، وألقى في الأرض رواسيا. أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وارض في ال وألقى في الأرض رواسيها بالجبال الشاهقات وهي من أعظم الآيات على عظيم رؤية رب الأرض والسماوات هذه الجبال الشاهقة تنادي نداء عظيما على توحيد الله جل في علاه وعلى قوة الله وعلى قدرة الله وعلى جبروت الله وفي غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه بينا أنها من من عظيم الحكم أيضا في خلقها أنها تثبت الأرض لا تضطرب لا تميد بكم تسيرون على الأرض بسطا من وجعل الله هذه الجبال راسية راسخة تثبت الأرض فلا تضطرب بكم ولو اضطربت ما استطعتم السير بها ولو اضطربت ما استطعتم السير عليها وهذه أيضا من عظيم ربوية لا يدري فعلها قال سبحانه خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة كل دابة يعني كل ما يدب على الأرض كل ما يدب على الأرض يدخل تحتها الآن طيب حاطف وبث فيها من كل دابة الإنس والجن والحيوان، فكل حيوانين يدب على الأرض ينزل ينزل في هذه الآية، وهذه أيضا في اختلاف المخلوقات مع اختلاف اللغات مع مع بديع المخلوقات دل أيضا على عظيم ربوية الأرض والسماوات، على عظيم ربوية رب الأرض والسماوات، وبدأ فيها من كل داب وانزلنا من السماء فانبتنا فيها ما فيها من كل زوج كريم. فعننا قسمها إلى ثلاثة تنظر الى السماء اولا لعظيم خلقه وللأرض أيضا ثم تنظر ذلك نظرا عظيما إلى هذه الايه العظيمه وهي الماء الذي ينزل من السماء آية آية عظيمة من هذه الآية. وهي نزول الماء ينساب وينساق إلى الأرض فيحييها الله دالعلى بهذا الماء جزاكم الله خير. قال الله تعالى وانزلنا من السماء ماء فأنبتنا به من كل زوج كريم من كل زوج حسن فيه بهجة نضار الوجه وحسن ذوق وطعم فهذا كله من الآيات العظام التي تثبت وتظهر عظيم ربوبية الله جل في علاه. هنا بين الله والشعراء في عظيم خلقه أصنف ثلاث طوائف طائفة الأولى السماء بغير عمد وهذه أيضا فيها دلالة على عظيم ربويات الله جل جل الثاني الأرض وما فيها من الجبال الشاهقات لئلا تضطرب لئلا تميلد بكم مع مع ما فيها من الآيات أيضا بس فيها من كل ذاب وأنزل من السماء ماء فأنبت الثمر قال فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وهذه كما قلنا فيها دلاله على أحياء الموتى لأن الله جل فيها قال إن الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير قال هذا خلق الله تحده الآن قال هذا خلق الله سأروني ماذا خلق الذين من دونه بلذالمون في ظلال مبين. قال هذا ما ترونه من عظيم الآيات في العالم العلوي السماء تراها ثقفا محفوظا بلا عمد الأرض لا تضطرب لا تميد ثابتة راسخة ممهدة مبسطة للسير فيها لحسن السير فيها وبست فيها من كل دابة. آية عظيمة من آيات الله جل في عده وأيضا نزول الماء من السماء نفس نزول الماء آية من آيات الله جل في علاه ونزول الماء من السماء مع أحياء الأرض بعد موتها وإنبات الزرع فيها والنبات من آيات الله العظيمة قال هذا خلق الله السماء والأرض وما بينهما والبحار والأنهار والأشجار والثمار كلها دلالات عظيمات من الآيات الباهرات القاهرات على وجود رب الأرض والسماوات هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني ولذلك أعجزهم أيضا أعجزهم أيضا الله جل في علاه عندما قال أم خلقوا من غير شيء وهذا لا يعقل بهلم الأحوال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون إذن هم خلقهم الله جل فعلا والذين تدعون لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا جميعا له وما استطاعوا أن يستنقذوا شيئا أخذه ذباب منهم قال الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين بل الظالمون هنا المقصود بهم اهل الكفر والعناد والشرك والالحاد قال الله تعالى بل الظالمون وهذه ايضا فيها دلالة على أن الظلم يطلق على على الشرك كما وعلى الكفر كما قال ابن عباس الظلم ظلم اكبر ظلم اصغر والشرك شرك اكبر شرك اصغر والكفر كفر اكبر وكفر اصغر والظلم هنا بمعنى الكفر كما قال الله تعالى في الذين امنوا لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم انهم مهتدون الذين امنوا لما يلبسوا منهم بظلم بشرك بشرك وثاة في, في نصيحة لقمان لابنه قال يا بني لا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الفوائد المستنبطه تلازم الإيمان مع العمل الصالح تناسق الخلق من عظيم الآيات على توحيد رب الارض والسماوات الظلم والضلال متلازمان الظلم والضلال متعازمان من ظلم لا بد أن يظلم وقد وصف الله ظلال ظلاله وقال في ضلال مبين في ظلال مبين نعم لو سيارة في أسئلة تفضل ندخل على سؤال det är ju så illa då